لاهية ق موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ن ت م تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا أ ض غ ا ث أ ح ل ا م بل افتراه بل هو شاعر ف ل ي أ ت ن ا ب آ ي ة فلياتنا ب آ ي ه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون وما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 ثم صدقناهم الوعد ف أ ن ج ي ن ا ه م ومن م ش ا ء واهلكنا المسرفين لقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم أ ف ل ا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وان شانا بعدها قوما آ خ ر ي ن فلما احسوا باسنا لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما أ ت ر ف ت م فيه ومساكنكم لعلكم ت س أ ل و ن قالوا يا ويلنا إ ن م ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ لهوا لاتخذناهم الى دنماء بل نقذف بالحق على الباطل ف ي د م غ ه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن عياده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أ م اتخذوا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما آ ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا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 هذا ذكر من معي وذكر من قبل ي ف ا ل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه أ ن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 كذلك ل ل نجزي ا ا ظ موسوعه ي ن أ ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا أَمَّ ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر رَتْقًا ض كَانَتَا فَفَتَقْنَاهُمَا و ل ع ل ن ا م ن الاسلاميه م ء شَيْءٍ حَيٍّ ف ل ي ؤ ن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 كل ن ف س ذائقة ا ل م و و ت ن ب ل و س ب ا ل ش ر و ا ل خ ي ر فتنة و إ ل ي ن ا ترجعون و َ إ ِ ذ َ ا راك ََ الذين ََِّ كفروا ََُ إ ان يتخذونك َََُ إ ِ ل َّ ا هزوا ًُ أ َ ه َ ذ َ ا الذي َِّ يذكر َُُْ آ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م ْ وهم َُ بذكر ِِِْ الرحمن ََّْ ا ِ هم ُْ كافرون ََُِ خلق َُِ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ من ِْ عجل َ س َ أ ُ ر ِ ي ك ُ م ْ آ ي َ ا ت ِ ي فلا ََ تستعجلون َََُِْْ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 قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آ ل ه ه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى ق ا ل عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم ُِ بالوحي ولا يسمع الصوم الدعاء اذا ما يُنْذِرُكُمْ ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين ا ل ق ص ط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا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 الذين ي خ ش و ن ر ب ه م ب ا ل غ ي ب وهم م ن ا ل س ا ع ي للعلوم الاسلاميه أ ن ولقد آ ت ي ن ا إ ب ر ا ه ي م رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا 「あな ا は私の手を借りてくれたんだ」 الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وتالله َ ل َ أ َ ك ِ ي د ن َ ص ْ ن ا م َ ك م بعد ََْ ن تولوا َ دبر ِِ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا ب آ ل ه ت ن ا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال لهم ابراهيم قالوا ف أ ت و ا به على أ ع ي ن الناس لعلهم يشهدون قالوا أ ا ن ت فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م بسم فعله كبيرهم هذا ا أ ل و ه إن ك الله ن ينطقون و فرجعوا ا إ ى أ ف م ف ق الرحمن و ا إ أ الرحيم و ن فلنكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم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 و أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم ا ل أ خ س ر ي ن ونجيناه ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين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 إ ن ه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا إ ن ه م كانوا قوم سوء ف أ غ ر ق ن ا ه م أ ج م ع ي ن و د ا و د وسليمان إ ذ يحكمان في ا ل ح ر ف إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعت لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره إ ل ى الارض التي باركنا فيها و ك ن اسماء بكل شيء ع ا ي ن ومن ل ش الله ط ي يغوصون ن من ه و ي ع م و ن ع م ا دون ذ ل ك وكنا لهم ح ا ف ظ ي ن وأيوب إذ ن ا د ى ربه أن مسني الضر وانت أ ر ح م الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم و م ق د جعلناكم اللهم ا ج ع ي ن و إ س م في ل و إ د ر ي س و ذ ا وفي رحمتنا ل ص ا ب ر ي ن و أ د خ ل ن ا ه م ف ي رحمتنا إنهم م ن ا ل ل ص ا ح ي ن وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أ ن لا اله الا أ ن ت سبحانك س ب ح ن ك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين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 وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أ ن ه م لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت ياجوج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون وقترب َََ الوعد َُْْ الحق َّْ ف َ إ ِ ل َ ه ِ ي َ ش َ ا خ ِ ص َ ة ٌ أ َ ب ْ ص َ ا ر الذين ََِّ كفروا ََُ يا َ ويلنا ََْ قد َ كنا َُ في غ ف ل ٍ من ِْ هذا ََ ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة أ ب ص ا ر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غ ف ل ة من هذا بل كنا ظالمين إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آ ل ه ة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم من موسوعه النابلسي م س ل ع ل و م ف ي م ا اشتهت ل ا س ه م خ ا ل د و ن لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا اول خلق موسوعه النابلسي ع ي للعلوم ر ن بعد ا ل ذ ك ر أن ا ل أ ر يرثها ض عبادي ا ل ص ا ل م ي ه ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين قل إنما يوحى أن على س و و إ أ ما「う ن يعلم الجهر من القول ويعلم ا ل ج ه ر م ن ا ل ل ويعلم ق و م الله تكتمون وإن أدري ع فتنة ت لكم م و الحسنى ع إ ى ي ن وربنا الرحمن قال بالحق احكم ل رب ت ع ا ع ل ما تصبح